مالهمك ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله لك الله لك الله لك الله, لك الله, لك الله, لك الله Lek Allah Lek Allah Lek Allah Mulk Allah